بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاحب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 نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ إسْمُهُ يَحِيٌّ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّةَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِغُلَامٍ وَكَانَتْ إمْرَأَةٍ عَاقِرَةٌ وَكَانَتْ إمْرَأَةٍ عَاقِرَةٌ وَقَدَ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيَّةٍ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيْهِ هَيْنٌ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وِلادِ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ اعْتَزَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا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 قالك ذلك قال, قال ربكي هو علي يهين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيًا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 فَإِنْ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ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 قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة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 اِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِمَّا يَشْهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ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 إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبي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 سأستغفر لك ربي إنه كان بيحفي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسال لا أكون بدعاء ربي شقيا.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 جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب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 كم إلا واردها وإمّمكم إلا واردها كان على ربك حتما قضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تطلع عليهم آياتنا بيناتيا قال الذين كفروا قال الذين كفرو للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا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 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَالْأَرْضُ مُضْطَرِمٌ وَخَرَّ الْجِبَالُ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن الدّام فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما الدّام